الوحدة الثانية، الدرس الثالث، المهن. واحد. استمع إلى الكلمات واقعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. مهندس، مهندسة، طبيب، طبيبة. شرطي شرطية مدرس مدرسة طباخ طباخة مزارع مزارعة رجل الإطفاء عامل النظافة عاملة النظافة ممرضة طالب طالبة